Allahübbillahi min ash-shaytanirrajeem. Bismillahi r-Rahmani r الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ونذنهم وإنهم لا يقولون من كرم من الغون وزور الله نعفو وغفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعبون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فَمَن لم يَسْتَطِعْ فِي إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَلَا يَقْتُلْهُ فَقَاتَلَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُمُّوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين. يوم يبعتهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى الله ونسوا الله على كل شيء شيد ألم ترى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله من كل شيء عليم ألم تغير الذين نوهوا عن النجوة ثم يعودون لما نوهوا عنه ويتناجعون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيك بما لم يحيك بإلاه بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المنصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى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 وإذا قِيلَ أن نشزوا يَرْفَعِ يرفع الله الذين آمنوا ملكم والذين أوتوا علم الدرجات والله بما تعملون خبير يا أيها إِذَا آمنوا إذا ناجيتم بَيْنَ فقدموا بين إيدي نجوالكم خَيْرٌ ذلك خير لكم أظهار فإن لم تجدوا فَإِنَّ تجدوا الله أشفا قلتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أشفا قلتم أن تقدموا بين يدي أجوالكم صلقاتنا فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ بَانُوا مِنْكُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَيَحْنِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً لا توني عنهم أبانهم ولا أولاد من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعتهم الله جميعا فيحذفون له كما يحذفون لكم ويحسبون أنهم على الشيء لا إنهم هم الكاذبون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا إن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم من روحهم ويدخلهم جناتها تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم, الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتمروا يا من الأمن صار ولم لا أن كتب الله عليهم جل أن في الدنيا ولو في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يشاق إلا في إن الله شديد عقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على رأسونها فم إذن الله وليخزي الفاسقين وما ف الله على رأسونه منهم فما أبجفتم فما أبجفتم عليه من خيل ولا لكابي ولاكن الله يسلِّط رسله على ما يشاء. والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل الله فلله الرسول ونذن قربا واليتاما والمساكين وبني السبيل وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأزتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المعاجرين الذين مخرجوا من رديالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويناصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تببأوا الدار والإيمان من قابلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في حدودهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم, على أنفسهم ولم كان بهم خصاصا ومن يغشح نفسه فأولئك هم المفلحون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 كمثل الذين من قابلهم قريبا نذاقوا أبال أمرهم ولهم عذاب أنيم كمثل الشيطان إذ قالوا إن ساني كفر فلما كفر قال إني بني أمنك إني أطاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء يا أيها الذين آمنوا تقول الله ما تأنسون نفس ما قدمت لقديم وتقول الله إن الله خبير مما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون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 والله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم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 يا أيها الذين من لا تتخذوا عدوه وعدوكم أمنيا تلقون إليهم بالمادة ما قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبتاء مرضا تسرون إليهم بالمادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يشغفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأجسنتهم من سوء وبدوا تكفرون لا تَنَفَعُكُم أَرْحَامُكُم وَلَا أُولَادُكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَا دَكَانَت لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذًا قَالُوا لِغَوْمِهِمْ إِنَّا براء مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْمُدُونَ مِنْ أَدْوَانِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ليسوا فرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ووفر لنا ربنا إن كانت العزيز حكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخرة ومن يتمنى فإن الله هو الولي حميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عديتم منهم مودة والله غذير والله غفور رحيم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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله عن ايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا يحل لهم ولا يحلون لهن وما ما ولا جناح عليكم ألا تنكيحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفاقتم وليسألوا ما أنفاقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم وإذا فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبة فات الذين ذهبت أزواجهن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 وَلَا يَنْتَهِي عَنْ أَوْلَادِهِنَّ وَلَا يَأْتِي نَبِيٌّ بَهِتَانٍ يَفْتَدِي نَهْوَ بَيْنَ أَيْدِينٍ وَلَا رَجُلٌ إِنَّ وَلَا يَعْصِينكَ فِي إن الله النَّاسُ فِي يا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا تُؤْذِنُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ يَسْمَعُونَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ومبشرا من رسول من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدل قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولم كره الكافيرون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 يا وفير لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتنا تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدننا ذلك الفوج عظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواليين من أنصار إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من مني إسرائيل وكبر الطائف فأيدنا الذين آمنوا على علمهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز حكيم والذي بعث في أميين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والنحكمة وإذ كانوا من قابلون في ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم أول عزيز حكيم ذلك فضول الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا بئس القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إذا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتين كنتم صانقين ولا يتمنونه أبدا مما قدمت أيديهم والله عنهم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاطيكم ثم تردون إلى عالم غيب والشهادة فينبئكم لما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نؤدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفنحون وإذا رأوا تجارة أو لهبا فاضوا إليها وتركوك ضائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا على سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبعا على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجمك أجسامهم وإن يقولوا تسمع قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عنهم هم أن يعذبوا الله أن يفكون وإذا قيل لهم تعالم استو فيزلكم رسول الله نبأ مرؤوسهم رأيتهم يصدون مستنكمين سواء عليهم استو فارتلهم أملم تستو فيزلكم لأني وفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفظوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله نعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموركم ولا أولادكم عند ذكر الله وما يفعل ذلك فولائكم الخاسرون فأنا فيكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي أولئك هم الخاسرون فأصدق لكم من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجنها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله حمل وهو على كل شيء قدير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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَدَاقَ بِهِمْ مَا دَاقَ بِأَصْحَابِ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَذَّبُوا وَأَبَىٰ أَن فَكَفَرُوا وَاتَّبَعُوا مَأْوَاهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وني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 يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التوابني ومن يؤمن من لا ين ويعمل صالحاً وكافراً عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات إن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإذا توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللهم لا إله إلا هو وعلى الله فلتوكل المؤمنون يا إله الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإذا تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما ستضاع ثم اسمعوا واطيعوا واذفقوا خيرا لأنفسكم ومن يغشح نفسه فأولئك هم المفلحون إذ تقرضوا الله غرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فضلنههن عدتهن فاحصوهن عدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من موتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فعن الضال نفسه لا تدرن عن الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بل أنجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وإشهدوا بيعادل منكم ما قيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتمكن على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَا يَيْأَسُ مِنَ المحيض من مِنَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ اللَّهِ فَهُوَ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاتيه ويعظم له أجرا اسكنوه من حيث سكنتم من وجودكم لا تضاروا روح نيت يبين عنهن ان كنا ولاتي حملنا عليه حتى يضعنا حملهن إِنَّ الرَّضَاعَةَ لَحِلٌّ بَيْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرَتْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ذَٰلِكَ فِي قُدْسِتِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عشر يسرا. وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ اعْتَزَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَنُسِيَتْ فَحَشَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَتَجِلَّ اللَّهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا صالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن من الله ويعمل صالحا يدخله جنات من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتعلم أن الله على كل شيء قدير قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحجمما احل الله لك تما تغي مرضات ازواجك والله هو الرحيم قد فرض الله عليكم تحلته اموالكم والله هو مالككم وهو العليم والحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبئ به واظهره الله عليه عرف فبعضه واعرض عن وَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَانَتْ مَنْ أَمَّكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِذَ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِذَ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبَلِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ � عَسَرَ رَبُّهُ إِنَّا طَلَقَ كُنَّا يُبْدِينَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنَ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَأْبَاتٍ عَامِدَاتٍ عَامِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَنَكَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُو أَنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَرْمُ عُقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عليها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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والظلوم عليهم ومأواهم جهنم وبأس المصير. فرب الله متنال الذين كفروا رأت نوح أم رأت نوحا كانت تحت عبدي من عبادها صالحين فخانتهما فلم يونيها فلم يونيها عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة